بسم الله الرحمن الرحيم وجل لكل همذة لمذة من قلدهوك لا اليوم أن في خوفه وما نار إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ سَمَّى mother done the